114. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 115. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 116. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 117. والذين هم على صلواتهم يحافظون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 124. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضة فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن 116. بعد ذلك لميتون 117. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 118. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 111. وأنزلنا من السماء ماء بقدر 112. فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 113. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعلاف لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء أتابت بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأعوام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَزَلَّ مَنَاكَ تَمَّ سَمِعْنَا بِهَا ذَافِئَةً أَبَا إِلَى الْأَوْلِيِّ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُ بِهِ حَتَّى حِيْثُ 119. قال رب انصرني بما كذبون 110. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 111. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 119. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 110. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 111. وقل رب أنزلني منزلا 116. مباركا وأنت خير المنزلين 117. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 118. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من 119. قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أقعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 129. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم أثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم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 117. فأرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 118. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 119. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 122. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 124. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربغة ذات قرار ومعين يا رسول كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمّت واحدة وأنا ربكم فاتقوم فتقفوا أمره بينهم زبورا 119. وكل حزب بما لديهم فرحون 110. فذرهم في غمرتهم حتى حين 111. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين 112. نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 119. والذين هم من خشية ربهم مشفقون 110. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 111. والذين هم بربهم لا يشركون 112. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 117. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا أسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال 116. لذلك هم لها عاملون 117. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 118. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا ترون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 117. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 118. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه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 الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنكبو ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من بر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتورعون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 متنا وقنا تراب وعظام أئن لم بعثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبيل إن هذا إلا أساقير الأولين قل ما للأرض وما فيها يقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده 117. ولكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 118. سيقولون لله قل فأنا تسحرون 119. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 عالم الغيب والشهادة فتَعَالَى عما يشركون. قل رب إما تريني مَا يُشْرِكُونَ قُرَبٍ إِمَّا تُرِيَنِ مَا يُعْدُونَ رَبّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعْدُونَ لَقَادِرُونَ 121. وإدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون 122. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 123. وأعوذ بك رب أن حتى صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا اسباب بينهم يومئذ 117. ولا يتساءلون 118. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 119. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 124. ألفح نار النار وهم فيها كالحون 125. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 126. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار 117. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 118. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 119. إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمن فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًا حَتَّى أَسَاوَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ كم لبثتم في الاض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسالوا العاد قال ان لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون اف حسبتم ان 119. وإنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 110. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 111. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برها ما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم